وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا باب القضاء والقضاء في كلام العرب يأتي بمعاني متعددة ويفسر في كل موضع بحسبه وقد يرجع معناه في الاصطلاح أو في الشرع إلى جملة من هذه المعاني بوجه من الوجوه من وجوه الربط فيأتي القضاء بمعنى إحكام الشيء وإنضاؤه والفراغ منه وإذا أردنا أن نربط هذا المعنى بمعنى القضاء في الاصطلاح هنا فنقول القاضي يمضي الشيء ويحكمه و. ينتهي يعني يفرغ منه ينهي القضية ويحكم فيها ويأتي بمعنى الإيجاب وقضى ربك الأول فرغ من الشيء على وجه الإحكام فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة يعني بعد الفراغ منها حينما يأتي بها الإنسان على وجهها ويأتي بمعنى الإجاب وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه ذكر جمع من السلف فمن بعدهم أن المعنى حكم وأوجب ألا تعبد إلا إياه لكن في هذه الآية يمكن أن يقال بأن قضاء مضمن معنى وصى لسبب وليس هذا مقام بيان ذلك لكن من أجل أن لا يرتبس يقال إنه مضمن معنى وصى لأن المذكورات بعده فيها مأمورات وفيها منهيات فإذا قلنا أوجب فإن هذا يشكل عليه ما ذكر في المنهيات ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقربوا الزنا ولا تمشي في الأرض مرحة فيقال بأن قضى مضمن معنى وصة لكن كثير من أهل العلم قالوا إن قضى معناه أوجب وحكم ألا تعبدوا إلا إياه وبعضهم خرج هذا بتخريج آخر قال إن المنهيات نعم لها أضداد وحينما ينهى عن شيء فهو آمر ضمنا أو استلزاما بضده فإذا قال ولا تمشي في الأرض مرحا عليك بالتواضع فهو مأمور من هذه الناحية بدلالة اللزوم أو التضمن وعلى كل حال ليس هذا هو موضوع البحث ويأتي قضاء أيضا بمعنى الإتمام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا بمعنى الإتمام والقاضي يتم الأمر وينضيه ويفصل بين الخصوم أما القضاء في الشرع فهو يتضمن ثلاثة أشياء القاضي يبين عن الحكم، وأيضاً يلزم به، والأمر الثالث أنه يفصل بين الخصوم. هذه قضية عرضت على القاضي. هذا إدعاء. أن المال الذي بيد فلان له فالقاضي يبين عن القضية يبين عن الحكم بعدما يسمع الدعوة والبينة ويسمع قوال الشهود إن وجدوا ثم بعد ذلك ما يجيب به المدعى عليه وحينما تتوجه إليه اليمين عند ذلك يبين عن الحكم يقول الحق مع فلان نعم هذا المال لفلان وليس فقط لا يكتفي بهذا بل يلزم به إحنا ما يحكم بالقضية يحكم بالمال لفلان فيصير إليه ويفصل بين الخصوم. وليس كل القضايا التي تعرض على القاضي فيها خصوم كما هو معروف. فهذه ثلاثة أشياء وبهذا نعرف الفرق بين الفتوى والقضاء فالمفتي يبين عن الحكم لكن من غير إلزام ومن غير فصل بين الخصوم وإنما يذكر الحكم يقول هذا يحل وهذا يحرم وهذا يجب ومن حقك أن تفعل كذا لكنه لا يلزم بذلك تسأله عن قضية بينك وبين إنسان فيقول مثلا هذا المال تستحق منه كذا أو نحو ذلك بناء على ما يسمع وهذه فتوى وليست بحكم رجل بينه وبين امرأته ومشكلة فيذكر له يفتي يبين له الحكم الحق مع من لكن من غير إلزام ومن غير فصل بينهما فإذا كان هذا الإنسان الحق عليه وسمع الفتوى فترك ما تشبث به وتعلق به يظن أنه حقه فذاك وقد ينقل لها الفتوى إن كان ذلك التعدي واقعا منها وتستجيب لكنه لا يلزم أما عند القاضي فلا عند القاضي يحكم أن هذه المرأة ناشز مثلا وأنه ليس عليها ليس لها نفقة وأنه يجب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 فهو رد هذا الحديث هو من الأحاديث التي أرجع العلماء إليها قضايا الشريعة جميعا قضايا الدين قالوا الدين يرجع منهم من قال يرجع إلى أربعة أحاديث ومنهم من قال غير غير ذلك ومن هذه الأحاديث العظيمة هذا الحديث والكلام فيه كثير وليس المقصود الآن شرح هذا الحديث والاستطراج في الكلام على معانيه والأبواب التي يدخل فيها لأن هذا خلاف المقصود من شرح هذا الكتاب نحن في باب القضاء وإنما يذكر بعض الأشياء يشار إليها بما يناسب هذا الكتاب المختصر في الأحكام وتوسعت بعض الشيء في الكلام على حديث الأعمال بالنيات لأنه لا يستغنى عن الكلام فيه بحالة من الأحوال في بداية الكتاب لأننا نحتاج إلى ذلك في أبواب تتعلق بالطلاق والعبادات والمعاملات والرجعة والمعاملات والإيلاء والظهار تحريم إلى غير ذلك فالشاهد هنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخذ منه أهل العلم قاعدة المعروفة وهي أن الأصل في العبادات المنع فإذا جاء الإنسان بعبادة أنشأها جديدة لا أصلا لها قلنا الأصل المنع ولا يحتاج أن يقول ما الدليل على أن هذه العبادة ليست مشروعة وهكذا لو أنه جاء بصفة أو شيء يتعلق بهذه العبادة لم يرد عن الشارع كان يكون أصل هذه العبادة مشروع لكنه قيدها إما بزمان أو بحال أو بمكان لم يقيدها به الشارع كأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما عطس أو إذا نسي قال اللهم صلي على محمد فنقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لكن التقييد في حال النسيان ليس له أصل فيكون ذلك من قبيل البدع الإضافية. وقل مثل ذلك في أشياء وأمثلة كثيرة لكن ما العلاقة بين هذا الحديث وبين باب القضاء لا سيما أنه جعله في أوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما العلاقة نعم نعم هو هذا نعم نعم، وأيضا جيد على كل حال هذا الحديث يبين عن معنى كبير يتعلق بالقضاء وبغير القضاء فإذا كان القاضي يقضي بأوضاع لم تستقى من الشريعة بمعنى أنه يقضي مثلا بالأحكام الوضعية المخالفة للشريعة فإن أحكامه مردودة وضاطلة فالقاضي مثلا إذا قسم المواريث أو حكم بقضايا تتعلق بحدود بحقوق الله عز وجل أو حقوق المخلوقين على غير الشريعة فإن حكمه مردود إذا وجد القاضي مثلا يقول بأن المرأة في الميراث مثل مثل الرجل ولا فرق في هذه الحالة هل ينفذ حكمه ظاهرا أو باطلا لا ظاهرا ولا باطلا حكمه مردود ولو أنه قضى, قضى في الأنكحة أو في العقود والمعاملات أو, أو غير ذلك بغير حكم الشرع فإن حكمه مردود لو جاء أحد وادعى على أحد أنه قذفه فأقر ذلك المدعى عليه فقال خلاص القانون يقول تعوضه بخمسة ألاف ريال ينفذ هذا الحكم ما ينفذ لماذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالأحكام المخالفة لنصوص الكتاب والسنة مردودة ولهذا يقال في اجتهاد القاضي هل ينقض الاجتهاد اجتهاد القاضي تسمعون القاعدة في أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد هذا إذا كانت المسألة اجتهادية بمعنى أنه لم يرد فيها نص أصلا أو ورد فيها نص خفي مأخذه أو أنه تقابلت فيها الأدلة فهذه المسألة الاجتهادية لكن إذا كان حكم القاضي يخالف نصا صريحاً فهنا ينقض حكم القاضي ولا يقال هذه القضية حكم فيها قاضي وخلاص أقول وإن حكم فيها قاضي فإن هذا الحكم ينقض لأنه مخالف للشرع مخالف للنص أما إذا خالف اجتهاد فهذا اجتهاد وهذا اجتهاد واجتهادات العلماء تختلف فإذا كنا ننقض الاجتهاد بالاجتهاد فمعنى ذلك أنه لم يستقر حكم وأيضا هذا يدل هذا الحديث على أن القضايا التي يحكم فيها وينظر فيها القاضي القائمة على أوضاع فاسدة أنه لا يثبت بها حق لو جاء صاحب رباء يطالب إنسان بالربا عند المحكمة قال هذه الأوراق وموقع على جميع هذه الأوراق ونحن نطالبه الآن بمئة ألف من الفوائد وترافعوا إلى القاضي فيقال هذا لا حق لكم فيه إذا جاءوا بعقد باطل عقد فاسد عقد نكاح باطل ثم ترافعوا إلى القاضي فإنه يبطل هذا العقد ولا يبني عليه حكما وهكذا في أمور كثيرة فيما يتعلق بالعقود وغيرها إذن هذا الحديث يتعلق بالقضاء من جهتين من جهة حكم القاضي إذا خالف النص وخالف الشريعة ومن جهة القضايا المنظور فيها هذه القضايا التي ينظر فيها القاضي إذا كانت تقوم على أوضاع فاسدة مخالفة للشريعة فإنها باطلة أما ما يتعلق العبادات وكون الأصل فيها المنع إلى آخره فهذا يذكر في غير هذا الموضوع وإذا شئتم التوسع في هذه القضية فانظروا الكلام على القواعد الخمس الكبرى في هذا منها الأصل في العبادات المنع وانظروا أيضا في شرح هذا الحديث في مثل جامع العلوم والحكم فضل وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا, ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم. هند بنت أبي زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم تقول إن أبو سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه هذا يدل على أن الغيبة تجوز في حال الشكاية وذلك أن الإنسان له أن يذكر ما يتأذى به عند من يرجو منه الدفع أو النفع أو الرفع يرفع عنها المظلمة وهكذا أيضا في حال الاستفتاء فيما يحتاج إليه حال الفتيا، فيكون ذلك في مقام الاستفتاء نجد أن يعرف الإنسان ما له وما عليه يبين حقيقة الحال من غير توسع لأن من أربى الرباء الاستطالة في عرض المسلم فيذكر ما يحتاج إليه وهكذا في كل الأمور التي يرخص فيها بالغيبة إذا أحد استشار آخر في تزويج فلان وهو يعرفه معرفة تامة ويعرف فيه عشرة قوادح وكان المستشير يكفيه واحدا من هذه القوادح لو ذكر لما زوجه فإنه لا يذكر التسعة يذكر واحدا لأن هذا مثل أكل لحم الميتة للضرورة لا يتوسع عندما يسأل ويسهب وذاك يسترجع وهذا يزيده فهذا لا يجوز فهذا في موطن الاستشارة وكذلك أيضا في حال الاستفتاء وكذلك أيضا في حال الترافع عند القاضي وبهذا أيضا يتبين أن ما يذكر من عيوب الناس عند الحاجة في مقام الاستفتاء أو في مقام المرافعة عند القضاء أن الإنسان لا يؤاخذ عليه كما سبق في الكلام على بعض الأحاديث الواردة التي قد يفهم من ظاهرها القذف لفلان أو نحو ذلك فاللكن ذكرنا هناك أن الإنسان ينبغي عليه أن يتحرز في العبارة وأن لا يطلق لسانه حتى عند القاضي في أمور تكون من قبيل القذف الصريح الشاهد أن أعراضاً المسلمين محفوظة وسبق في الكلام على الحدود إشارة إلى قضية التعزيرات فيما لو أنه قدح في عرضه بإساءة بأن قال يا كذا أو يا كذا من العبارات التي تجرح وتؤذي فإنه إذا شهد له اثنان فإن القاضي يعذر هذا الإنسان بما يستحقه ويليق بمثله ويردعه لكن إذا كانت القضية في مقام استفتاء هل القاضي أن يقول تعال أن كيف قلت هذا في حق هذا المسلم أو في مقام القضاء فهذا مما تدعو الحاجة إليه فلا يؤاخذ عليه الإنسان نعم طيب فيما تدعو الحاجة إليه لكن لو جلس يشتمه أمام القاضي هل مثل هذا يغفل جواب لا لأن هذا لا تدعو الحاجة إليه فالشاهد إنها تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني والنفقه حق للمرأة على الزوج ونفقة الأولاد كذلك أيضا هي من الحقوق الواجبة إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح يعني من حرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي دنيك هذا الحديث له تعلق بمسألة وهي أنه هل القاضي أن يحكم بعلمه أو لا وسأوضحها إن شاء الله أكثر في الكلام على الحديث الذي بعده وجه تعلق هذه المسألة بهذا الحديث ما ذكره بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القضية بناء على أن هذا حكم أو أفتأ قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك فمن قال بأنه حكم أخذ منه مسألة حكم القاضي بعلمه الآن ما جاء ما سأل أبا سفيان وما سألها البينة ما قال ما الذي يثبت أين البينة وما سأل أبا سفيان بناء على أنه حكم قالوا إن الرجل إذا كان شحيحا لا سيما في موطنه فإن أهل ذلك الموطن يعرفون حاله لا يخفى لأن الكرم مما يستفيض ويشتهر به الإنسان فإذا كان فيه شح عرف لا سيما إذا كان سيدا مطاعا فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف حاله ولم يكن ذلك يخفى عليه فحكم لها بأن تأخذ من ماله وسيأتي الكلام على هذه المسألة لكن أشرت إلى هذا لأننا نحتاج إليه في الكلام على الحديث الآتي وهو الأليق به الحديث الذي بعده الآن هنا مسألة أخرى أيضا إذا قلنا بأن قوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك أن هذا حكم فهل هذا من باب الحكم على الغائب هل يحكم على الإنسان غيابيا أو لا الغائب ثلاثة له ثلاث حالات الغائب الذي يكون خارج البلد إنسان خارج البلد ولا يعرف أين هو إذا كان يعرف يتصل عليه ويحضر لكن إنسان غائب خارج البلد لا يدرى أين هو لا يمكن الوصول إليه أل تتعطل حقوق الناس يأتي الناس ويدعون عليه دعاوة يدعون بحقوق ويأتون لربما ببينات فما هو موقف القاضي؟ والنوع الثاني وهو الغائب الذي يكون في البلد لكنه يستخفي مسان عليه حقوق عليه مطالبات عليه ديون فاستخفى من الناس ما يعرف أين هو لا يستطيع أحد أن يصل إليه فالناس قدموا للقاضي شكاوى ومطالبات وقدموا البينات هل القاضي أن يحكم؟ أو لا والحالة الثالثة وهو الغائب عن مجلس الحكم لكنه موجود في البلد يمكن يتصل عليه ويأتي ممكن يرسل القاضي له أحد ويحضره نعم فهذا الغائب الثالث نوع الثالث وهو من كان موجودا يعرف مكانه لكنه ليس في مجلس القاضي هذا لا يجوز أن يحكم عليه في حال غيابه، بل يحضر ويسمع منه، وإلا ضاعت حقوق الناس. و فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك. الجمهور يقولون يجوز الحكم على على الغائب في الحالة الأولى والثانية إذا كان خارج البلد أو في البلد ولا يعرف أينه لا يمكن الوصول إليه فجاء إنسان ودع عليه بدعوى وأعقم بينه أو جاء بشهود فعند إذن للقاضي أن يحكم من أجل الله تضيع حقوق الناس والآن هذا باعتبار من قا... استدل به من قال بأن هذا حكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خوزي قال هذا حكم ما هي مجرد فتوى ومن قال بأنه بأن هذه مجرد فتوى قالوا دل على أنها فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن البينة والبينة على المدعي كما سيأتي واليمين على من أنكر هذا جانب والجانب الثاني أن أبا سفيان لم يكن متواريا ولا مستخفيا ولا غائبا عن البلد وإنما موجود بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار, دار أبي سفيان فهو آمن موجود بل جاء في رواية وإن كانت مرسلة أن, أن ذلك كان عند البيعة لما قال ولا يسرق قالت هند عند ذلك بأنها أخذت من مال أبي سفيان وذكرت هذا وقال أبو سفيان ما أخذت فهو حلال لك لله لكنها رواية مرسلة والمرسل من الضعيف فالشاهد مهما يكن سواء قلنا إنه كان موجودا حينما قالت هذا الكلام أو كان غائبا عن ذلك المقام لكنه موجود في مكة وهذا وقع في مكة فكيف لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن البينة ولم يسأل أبا سفيان وهذا يتعلق به وبمالك قالوا هذه فتوى وليس ذلك بحكم والذين قالوا إنه حكم أجابوا عن هذا قالوا الغالب قالوا هذا يحتمل أن يكون فتوى نعم لكن الغالب في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يحكم وليست بمجرد فتاوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والمفتي والقاضي الذي يحكم بين الناس والأمير عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال يمكن أن يستدل بأنه لا يحكم على القاضي على الغائب إذا أمكن الوصول إليه بحديث أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضيا حتى تسمع من الاخر كما سمعته من الاول يقول فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضيا حتى تسمع من من الاخر كما سمعت من الاول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء وهذا نص في المسألة وداود صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخصمان وقد تصور المحراب فقال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فهنا حكم قبل أن يسمع من الآخر فيستدلون بهذا يقولون لا بد من السماع منه إذا, كا إذا أمكن الوصول إليه ولا يحكم عليه غيابيا إلا إذا ما أمكن الرجوع إليه وسؤاله وعلى كل حال وأيضا من المسائل التي أخذت من هذا الحديث قضية أخذ الحق إذا ظفر الإنسان به مسألة الظفر وبه احتج الإمام البخاري رحمه الله على ذلك هذه امرأة لها نفقة واجبة هذا الحديث واضح وصريح أن لها أن تأخذ من مال زوجها لتنفق على نفسها وعلى عيالها هذه صورة لا إشكال فيها لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف يعني من غير توسع أو إضرار بالزوج أو إجحاف بماله وإنما بالمعروف والمعروف يختلف بحسب الزمان والمكان وحال المرأة وحال الرجل من الغنى والفقر فالزوجة إذا كانت تعيش في حياة مرفهة وتزوجت زوجا، فإنه يصلح لها من النفقة ماذا يصلح لأخرى كانت تسكن في صحراء وهكذا ما يتعلق بالزمان يعني إذا نظرتم إلى النفقة الواجبة عند العلماء مثلا تجدون الشافعية يقولون لها في كل يوم كذا وكذا من الأمداد يعني من العلماء من يقول لها مدان فقط هذا النفق الواجب مدان هذا غير اللباس الكسوة في السنة لكن في اليوم لها مدان وبعضهم يقول مد ونصف وبعضهم يقول حسب حاله الغني مدان والمتوسط مد ونصف وضعيف الحال كل يوم مد لها للزوجة لاحظ الآن هذا الكلام متى في وقتهم لكن الآن تقول لك مدان فقط يجي واحد يقول أن تفقهنا هذه كتب الفق تقول لك مدان ما عندي غير هذا ويحسب هالأمداد في السنة ويقول خذيها من الآن تفضلي لا تطلويننا بشيء بعد اليوم الماء موجود سبي على هالرز من هالماء وضعيه على النار وكلي أنا سأعطيك الأعلى. دست بغنينا متوسط، لكن سأعطيك في اليوم مدة. وأنشيت ثلاثة أمدات. يصلح في هذا الزمان هكذا؟ ما يصلح، لأن النفقة في هذا الوقت تختلف. في تحتاج أشياء أخرى غير هالأمداد. إينها؟ فالشاهد أن أن هذا يختلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف. أجل أن يضبط هذا بحسب ما ذكرت والله تعالى أعلم و يبقى صورة أخرى وهي إذا وجد ماله بعينه فهنا له أن يأخذه ما لم يلحقه في ذلك معره أو تهمه بمعنى أنا أعرت فلانا هذا الكتاب بعد مدة طلبته من قال ما عندي شيء وما أعرتني شيئا فدخلت بيته مرة أو مع الولد وجدت كتابي مع الولد عند الباب ما ماذا يحصل هنا لي أن أخذ هذا الكتاب واضح زوجتك أو أنت أعرته حليا لزوجتك من أجل تلبسه امرأته في مناسبة فجحدوا هذا الحلي فزرتهم مرة فوجدته في صندوق نفس الحلي الذي أعرتموهم إياه ماذا تصنع ممكن أن تضعه في جيبك وجدت مالك بعينه هذا لا إشكال فيه ومن أهل العلم من يوسع قليلا فيقول الأشياء المالية الأموال التي تكون التي يجد من جنسها عند غريمه له أن يأخذ يجد من جنسها بمعنى أنه هذا الإنسان أعطاه عشرة أصع أو أصواع من البر فجاء ووجد محمل في شاحنة له أكياس من البر فأخذ بقدر أخذ كيسا يمثل هذه العشرة أسوأ يقول إن كان من جنسه فلا إشكال وإن كان من غير جنسه فلا لأنه قد لا ينضبط في التقدير والذين وسعوا أكثر وقالوا له أن يأخذ ولو من غير جنسه قال الحديث يدل على هذا لأن الحديث فيه اجتهاد قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك فذ يحتاج إلى تقدير واجتهاد منها فقالوا حتى لو من غير جنسه يأخذ ما يحصل به الاستيفاء من غير زيادة بمعنى أنه يطالبه مثلا بخمسمائة ريال فوجد عند وجد جهاز تسجيل قيمته مكتوب عليه خمسمئة جت بالتمام فيقولون يأخذ هذا ويعتبر قد اقتص هذا متى إذا ما أمكن التحصيل عند القاضي ويرفع للقاضي في غابة لكن ذا كان ما عنده ثبات وهذا يقع كثيرا بين المرأة وزوجها المرأة في كثير من أحيان تقول أعطيته أموالا على سبيل الإقراض سنوات طويلة وأنا أقرضه وأسدد ديونه ثم وقعت بينهم خصومه وطلاق وأحيانا يذهب ويتزوج عليها فتغضب وتقول هات أموالي فيقول ما عندي شيء ما أعطيتني شيء فإذا ذكرته بشيء من هذا ربما قال أعطيتني على سبيل المساعدة والهبة أو يقول أرجعته إليكي ويقول ما أخذته أصلا رددته ويتعلم أنها أعطته في هذه الحال على هذا القول يمكن أن تأخذ من ماله بشرط أن يلحقها في ذلك تهمة بحيث أنها يمكن أن يثبت عليها هذا أنها فالشاهد أن يراعى في هذا الجانب لا يلحق الإنسان مع لا يلحق التهمة وسبق الكلام على اتهام الرجل لزوجته في الكلام على القصاص لو اتهمها بالسرقة في غير هذه النفقة التي بالمعروف رجل جاب خمسين ألف وضعها واختفت وهو ينفق عليها بالمعروف وين ذهبت تبين أن الزوجة هي اللي سرقتها هل يقتص منها أو لا على كل حال <تصفيق> هذا يكفي بالنسبة لهذا الحديث. تفضلنا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعة جلبت خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال ألا إن ألا إنما أنا بشر؟ وإنما يأتين الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها قوله صلى الله عليه وسلم ألا إنما أنا بشر إنما يأتين الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض وهذا يدل على أن الأحكام تجري على الظاهر ما وهكذا في القصة اللعن الرجل قام وشهد الشهادات الأربع ثم بعد ذلك أقر على نفسه ودعا عليها باللعن إن كان كاذبا فيما اتهمها به ثم قامت المرأة وشاهدت شاهدات الأربع ودعت بالغضب فالشاهد أن لا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما لكاذب لا بد ومع ذلك حتى بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوصاف وجاء على الوصف المكروه لم يقم عليها الحد لأن الحكم في هذه القضية هي هكذا هذا رجل اتهم امرأته بهذه الطريقة يقوم ويشهد ثم هي تجيب بذلك ثم يفرق بينهما لا نبحث ولا ننقر بعد ذلك ما نحتاج تحليل الحمض ولا تحلي من أجل نعرف هل فعلا هذا أو لا يفرق بينهما وينتهي فالحكم إنما الأحكام تجري على الظاهر بحسب ما يسمع من الدعاوى والبينات وما يتوجه من الأيمان على المدعي أو المدعى عليه ثم بعد ذلك يحكم القاضي وهذا يدل على أن حكم القاضي لا يغير الحقائق وهذه القضية يحتاج العام إلى معرفتها معرفة تأمة يحتاجون إلى معرفتها عند التحاكم إلى القاضي وعند الاستفتاء لأن بعضهم لربما يخفي جانبا من الحقيقة عمدا وهو جانب مؤثر في الحكم أو في الفتوى طلق امرأته ثلاثا ثم بدأ يسأل عن الطلق الأولى والثانية والثالثة ربما يقول كنت يسأله يقول هل كنت غاضبا يقول نعم الغضب ثلاثة أنواع على أي درجة من الغضب بحيث ما تعقل قال ما كنت أعقل شيئا وهو يعقل فسيقول له هذا الطلاق لا يقع لأنه لا طلاق في إغلاق لكن هل تحله في باطن الأمر في حقيقته الجواب ما تحل له لو أنه جاء بشهود وشهدوا أن هذا المال له والمدعى عليه أبى أن يحلف لسبب من الأسباب وآخذ ذاك المال هل هذا المال حل له جواب أنه لا يحل له فحكم القاضي وفتوى المفتي لا تغير من حقيقة الأمر شيئا فقد يرجع القاضي هذه المرأة إلى زوجها أو يحكم لها بالزوجية أو بالطلاق أو يحكم بنفقة أو نحو ذلك والواقع أنها لا تحل فالاحتيال على القضاة أو الاحتيال على المفتين إنما يضر به الإنسان نفسه فهو يأخذ ما لا يحل له فقد تبقى المرأة مع رجل يعاشرها بالحرام، وقد توصلت إلى هذا بألوان الحيل أو توصل إليه بألوان الحيل من أجل أن ترجع لهذا الإنسان. وما أكثر ما يتساهل الناس في هذه القضايا ويظن أنه بمجرد الفتوى أو الحكم أن الحكم يصير حلالاً ظاهراً وباطناً. بشاهد الأحكام في حقيقة الأمر التي تصدر من القاضي بناء على معلومات زائفة هذه الأحكام لا تنفذ ولا تثبت لا ظاهرا ولا باطنا واضح لا ظاهرا ولا باطنا فهذا الإنسان حينما يأخذ هذه الأرض أو هذه العمارة أو ترجع إليه هذه المرأة أو يأتي بشهود وتقر أنه زوجها ويحكم القاضي لها بذلك كل هذا لا يحل لا يحلها له نعم ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق ب المعاملات والبيوع وما شبه ذلك وبما يتعلق بالطلاق والنكاح وما شابهه وهذا الحديث ألا إنما أنا بشر إنما يأتي الخصم فلعل بعضكم يكون أبلغ إلى آخره يتعلق بمسألة أخرى وهي هل للقاضي أن يحكم بعلمه ظاهر هذا اللفظ قد لا يوجد فيه ما يدل على هذا أو يتصل به اتصال مباشر، لكن في الألفاظ الأخرى يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع ما قال بنحو ما أعلم بنحو ما أسمع فالقاضي قد يكون عنده تصور وفكرة أن هذا الإنسان يعني أحد أطراف القضية أنه يأكل أموال الناس الباطل وأنه رجل لا يتورع من حقوق الخلق وأنه يسرق وأنه ومع ذلك هو مباشرة سيقول البيّنة هات البيّنة مدعي هات البيّنة ويوجه اليمين على المنكر إذا كان ذلك المقام يقتضيه كما سيأتي إن شاء الله فل... فليس له أن يحكم بعلمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق ومؤيد بالوحي ومع ذلك ما كان يحكم بعلمه وإنما يقضي بنحو ما يسمع فبين أن هذا لا يحل له إذا أخذ بغير حق يقول فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها وهذا يدل على أن هذا لا يحل له الحكم لا يحل له ما حكم به إذا كان ذلك مبنيا على معطيات زائفة لكن العلماء رحمهم الله استثنوا في مسألة حكم القاضي بعلمه ثلاثة أشياء ما يتعلق بالشهود لا بالحكم وإنما بالشهود قال هات شهود فجاء بالشهود القاضي يعرف واحدا منهم أنه فاجر وأنه يشهد شهادة زور أو أنه فاسق أو نحو ذلك فالقاضي يقول هذا ما يصلح للشهادة بناء على إيش أيها القاضي بناء على ما أعرف عنه فهنا يعمل بعلمه فيما يتصل بالشهود جرحا وتعديلا ولهذا إذا كان القاضي على الأرجح يعرف عدالة الشاهد فلا يحتاج إلى مزكين يعني الآن إذا ذهبت إلى المحكمة كثير من الأحيان هات شهود طيب هؤلاء شهود يقول هات لكل واحد مزكي إذا كان القاضي يعرف عدالة الشاهد فما يحتاج إلى مزكي فعلمه بذلك يكفي عن التزكية تزكية المزكيين ومن سيزكيه المزكيه المزكي مجاهيل أيضا بالنسبة للقاضي عادة وهكذا أيضا له أن يحكم بمقتضى علمه فيما يرد ويصدر من أحد الخصمين في مجلس الحكم، فيما يصدر فيما لو صدر منه من فلاتات لسانه، نعم، أشياء تدل على أنه غير محق، أنه مبطل في مجلس الحكم ليس في مكان آخر. ففي هذه الحال القاضي له أن يلزمه بذلك ويقول أكررت على نفسك بهذا وخلال من ثنايا الكلام فلتات اللسان كذا وكذا وكذا وكذا وهذا يدل على أنك وهكذا له أن يحكم بمقتضى علمه في الشيء المشهور الذي لا خفاء فيه الآن لك جار، وجارك هذا تعرفه جارك من ثلاثين سنة، وهذا بيته، وجاء إنسان وقال هذا البيت بيتي، منين جاك هذا البيت قال أنا اللي بانيه يا ابن الحلال هذا جارنا وحن عارفينه من يوم بنى البيت، قال لا أبداً أنا اللي باني هذا البيت وهذا بيتي، وأنا أطالب به حجباً. وهنا ماذا يقال هل نقول ما شاء الله هات بينا وهات كذا وهات ولا للقضي أن يحكم بعلمه له في هذه القضية المشتهرة أن يحكم بعلمه هذه الأرض التي أمام المسجد مثلا الجميع يعرف أنها ملك للبلدية أنها حديقة وجاء واحد من الناس قال هذه أرضي منين أرضك من عرفنا هذه الأرض قبل ما تولد وهي حديقة وهي في المخطط حديقة من أين لكنها أرضك قال لا هذه أرضي أصلا هنا ما يقبل منه فللقاضي أن يحكم بعلمه هذا مكان وقف ومعروف عند الجميع أنه وقف وجاء إنسان قال هذا هذه العمارة هذه هذه ملك لي أنا هذه العمارة عارفينها وعارفين من شاءها وعارفين بدايتها ونهايتها في وقت منين جت ملك فهنا في هذا للقاضي أن يحكم في القضايا المشتهرة التي يعرفها الناس ولا تخفى عليهم أوجد واحد وقال أرض هذا المسجد تبعي هذه الأذى أرضي منين جت أرضك واضح هل جميع يعرف أن هذه الأرض وقف فمتى ملكتها وكيف ملكتها؟ المقصود بغض النظر عن المثال المعين، الأشياء مشهورة للقاضي أن يحكم فيها بعلمه واضح للقاضي الآن لو أحد قذف امرأة معروفة بالزِمة، القاضي يعرف هذا. والله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات وهذه ليست من المحصنات والشروط التي ذكرها العلماء في القذف منها أن يكون المقذوف قد عرف نزاهته عما قذف به يرمون المؤمنات يرمون المحصنات مؤمنات الغافلات وهذه امرأة معروفة في البلد مفاجرة، فجاء واحد وقذفها، وجت طالبة بحقها، هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا، لا يقام عليه الحد هي معروفة بهذا مشهورة به، نعم وهكذا على كل حال في الأشياء المشهورة والأنثى على هذا كثيرة، لكن من أجل ندرك. بقية الحديث في الباب. تفضلنا. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر وهو قاضٍ بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان نعم يقول أن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عندك كتبت له نسخة مثل عندي إيش عندكم نسخة ثانية أو كتبتها ولا إيش وكتبت ما كحد عنده نسخة ثانية أو كتبتها ها ايش وكتبت له ها فقل على المراد يعني الذي كتب أبي أنا الذي كنت كتبت له نعم ما في أو طيب ما في إشكال على كل حال يقول كتب أبي وكتبت له كتب أبي يمكن أن يحمل بمعنى أنه أمر بالكتابة والذي باشرها هو الابن ولا حاجة لأن يقال إن هذا وقع أكثر من مرة يقول كتب إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكره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 في حال الغضب والنهي يقتضي التحريم كما أنه يقتضي أيضا الفساد في الأصل لكن العلماء رحمهم الله تكلموا على حال وهي ما إذا وافق الحق هنا ما يحكمه غضبان فهل ينفذ هذا الحكم أو لا ينفذ؟ لحظتم وافق الحق فالجمهور على أنه ينفذ لأنه حصل المطلوب ما نقول يبطل لأنه حصل المقصود وقع الحكم على الصواب فيعاد لماذا يكون تحصيل حاصل لكنه أساء وهل هذا في كل غضب نحن كما نقول في مسألة الطلاق في حال الغضب أن الغضب على ثلاث درجات أما إذا كان في حال الإغلاق بحيث القاضي صار في حالة من الغضب كما يقول بعض الناس ما عاد أشوف شيء لأن هؤلاء الناس اللي يحضرون تربيتهم تختلف وأخلاقهم تختلف وطريقتهم في التعامل ويأتون النفوس مشحونة وبعضهم أول مرة يرى قاضي أو يرى شيخ يعرف كيف يتعامل معهم تعود يتعامل في معارض السيارات أو في سوق الحراج أو نحو هذا بأخلاق صحراوية فقد يتكلم على القاضي يشتم القاضي ويرفع صوته على القاضي فقد يغضب القاضي هضوبا وحصل بعض القضاء يقوم ويضرب أحد الخصوم في مجلس القضاء ضربا يغلق الباب ويشتغل ضربا لهذا فالمقصود إذا غضب غضبا لا يشعر معه بشيء فإنه لا يجوز له يحرم عليه أن يحكم هذا مثل مجنون والدرجة الثانية وهي الغضب الذي يدرك معه ما يقول لكنه غضب شديد وهذا أيضاً يحرم عليه أن يحكم وأما الدرجة الثالثة وهي الأدنى فيما لو حكم وعنده شيء من مشاعر الغضب ولكنه في أول درجة غضب خفيف فهذا له أن يحكم ولا يكاد يتخلص من هذا أحد في مجالس الخصوم لو ترون كل شوي يأتي ناس ورجاج وألوان الحيل وأساليب من وتسمع أشياء تشيب لها المفارق من المظالم مره مع زوجها أشياء هائلة طبيعي الإنسان كله مشاعر سينتابه حالات من الغضب سيتغير وجهه لكن الغضب الذي لا يخرج عن السيطرة وليس بغضب شديد يشوش الفكر فهذا لا إشكال فيه كما يقال بأنه لا صلاة بحضر الطعام ولا من يدافعه الأخبثان بأن هذا إذا كان المدافع يسيرة بحيث إنها لا تشوش فكره فلا أشكال فأما إذا كانت المدافعة شديدة فإن ذلك يؤثر في الصلاة وليس له أن يصلي أما إذا كانت تشوشه بحيث لا يعقل ما قال فهنا نقول أعد صلاتك أصلا وهكذا كل ما يشوش الفكر أحيانا بعض الناس يصلي في مكان في ساحات الحرم في المسجد النبوي على الرخام الملون في حر الشمس في الظهر في الصيف طول الصلاة هو هكذا يقول إذا كان يصلي من غير نعلين لا يدري أحيانا ما صلى كأنه جالس على نار في هذه الحالة قد لا تصح صلاته أصلا لأنه لا يعقل ما صلى أصلا الشاهد لا يحكم لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ويقوم والعلة في ذلك هي تشويش الفكر ولهذا يقاس عليه كل ما يشوش الفكر فيما لو كان يدافع البول ونحوه أو كان جائعا أو كان القاضي مريضا أو كان القاضي مهموما أو كان القاضي في بحالة من الفتور والارتخاء والنعاس شهر. في الليلة الماضية وجاء اليوم الثاني لا يكاد يسمع يسمع من الخصوم ينعس هذا يصلح أن لا يحكم لا وإذاك تجد القاضي عنده مختصر يجلس فيه بعض الناس يلومونه على هذا يكون يذهب ويشرب شاي وقاهو هو يشرب من أجل أن يحكم بينكم صح لو جلس طول الوقت جلسة واحدة يسمع سبع قضايا في اليوم وثمان قضايا ونحو هذا كيف يستطيع أن يجمع فكره يقاس عليه كل ما يشوش الفكر لو كان خائفا لو كان يشفر ببرد شديد أو حر شديد أو ملل من كذرة القضايا التي وردت عليه، ونحوها لن فليس له أن يحكم في هذه الحال. نعم. صلّى. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت هذا الحديث ما علاقته بهذا الباب باب القضاء نعم ما يتعلق بالشهادة يعني باب القضاء هنا الآن هناك أشياء تتعلق بالحكم وهناك أشياء تتعلق بالشهادات وهناك قضايا تتعلق بالبيانات والدعاوى والأيمان نعم كل هذا يذكر في باب القضاء فهنا ما يتصل بالشهادة فالشهود تطلب عدالتهم ما الذي يقدح بالشهادة ما الذي يقدح بالعدالة العدل من يتجنب الكبائرة ويتقي في الأغلب الصغائرة إضافة إلى ما يخل بمرؤة الإنسان فهذا العدل شرعا وهذه العدالة الحقيقية اتق الكبائر وفي أغلب الصغائر بحيث ما تغلب عليها الصغائر ولا يسر عليها مع المحافظة على ما يقيم المرؤات. في يتجنب خوارم المرؤة فهذا هو العدل طيب هذا الحديث يتعلق بالشهادة والشهادة من الشهود وهو الحضور وهي أخبار الإنسان بما على غيره لغيره الشهادة هي أخبار الإنسان بما لغيره على على غيره ب أي لفظ كان هذا هو الراجح يعني بعض العلماء يقيد هذا بلفظ أشهد قل أشهد فقال لا يشترط هذا الله عز وجل قال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ثم قال ستكتب شهادتهم ويسألون مع أنهم ما نطقوا بلفظ أشهد وقد استنبط هذا الحافظ بن قيم رحمه الله من هذه الآية وهذا هو الأرجح والأقرب أن الشهادة تكون بأي لفظ كان لا يشترط أن يأتي بلفظ أشهد فإخبار الإنسان بما يعلمه مطلقا بأي لفظ كان يعتبر شهادة واضح وإذا قلنا إخباره بما على غيره لغيره بأي لفظ كان فكذلك لكن إذا كان يخبر يخبر بما عليه لغيره فهذا شو سماه إقرار. إقرار وإذا كان يخبر يخبر بما على غيره له هذه دعوة يقول فلان له عندي له عندي مئة ألف هذه شو تسمى له عندي وإذا قال لي عنده مئة ألف فهذه دعوة فصار عندنا دعوة وإقرار وشهادة هذا التشياء فنحن الآن في موضوع الشهادة قال هنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا هذا سلوب الاستفهام من أجل حضور الذهن وتطلع السامح لما يذكر بعده فهو أدعى لضبطه ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخره الإشراك بالله الشرك معروف وقد يطلق الشرك ويراد به معنى أعم وهو الكفر الكفر فإذا قيل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أو قيل مثلا إنما المشركون نجس فريض يقابل المسجد الحرام دخل فيهم سائر الكفار حتى ولو لم يكن كفرهم بطريق الاشراك وعليه حمل بعض أهل العلم هذا الحديث الإشراك بالله قال المقصود به الكفر بالله عز وجل سواء كان بطريق الإشراك أو بغيره لكن لما كان الغالب هو الشرك عبر به فإذا ذكر الكفر والشرك كان لكل واحد معنى لكن إذا ذكر الإشراك أو ذكر الكفر دخل الثاني فيه وقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين عقوق من العق وهو القطع ويمكن أن يبين المراد بالعقوق وهو فعل أو قول أو ترك ما يتأذى به الوالد ويتفاوت غاية التفاوت فالذي يقتل والده ليس كالذي يقول أف والذي يضرب والده ليس كالذي يشتم والذي يشتم ليس كالذي يعرض ويذهب ويعطيه ظهره وينصرف دون أن يجيب وأبوه يقول له اجلس ثم يذهب ويترك فهو يتفاوت تفاوتا كبيرا وكله عقوق وعقوبته تتفاوت بحسب بحسب مقداره فليس عقوبة الذي يقول اف مثل الذي يقتل والده او يشتم والده او يضرب والده ولا يكون في مقياس الله عز وجل ومقياس الخلق هؤلاء على حد سواء اطلاقا بينهم تفاوت كبير، فشتان بين هذا وهذا، وأما تحديد ذلك وحصره بحصر ينضبط به تمام الانضباط، فهذا في غاية الصعوبة. لكن ما ذكرت يوبين عن المراد، وإلا فهناك أشياء ليست من الحقوق إذا أمره بالمعصية أو بترك واجب، فهذا. لا يجوز له لطاعة لمخلوق في معصية، ولو كان يتأذى به، ولو كان يتأذى به. لكن إذا إذا أمره بترك مستحب أو فعل مكروه، فهنا يمكن يقال يستجيب. هذا من البر. إذا أمره بمباح، نقول الأصل أنه يجب عليه أن يطيع. لكن هل هذا بإطلاق؟ قال طلق امرأتك، هل يجب عليها التطليق؟ لما سئل الإمام أحمد عن هذا قال إن لم يبقى عليه إلا من بر أبيه إلا تطليق امرأته فيطلقها يعني ما شاء الله مستوفي لأعلى درجات البر ما بقي إلا هذه هو مضيع لأشياء دون هذا فالشاهد أن مثل هذا يتفاوت كذلك الأمور التي لا يتضرر بها الوالد ويتضرر بها الولد يقول له مثلاً انقل من هذه العمل في هذه الشركة إلى هذه الشركة أنا أدر وأعرف انقل من التعليم في هذه المدرسة إلى هذه المدرسة والولد يقول ولد يقول في قلبه يا والدي وش يدرك وش يعرف في هذا أنا عارف المدرسة وجالس فيها وأعرف تلك ويتضرر إذا انتقل أو انتقل من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني. وهو لا يحتاج إليه ولا يوجد ضرر عليه ولا ما يريده ينتقل عنده أحيانا بس يقوله من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني يتضرر الولد أو يأمره أن يتزوج فلانه بعينها تزوج بنت عمك هل يجب عليه؟ الشواب ما يجب عليه يتلطف به ويحاول أن أدرس في التخصص الفلاني التخصص لا يناسبني لا أنجح فيه لا أفلح تلطف لكن لا يجب عليه أن يمتثد الأشياء التي لا يتضرر بها الوالد لو قال هات مالك ويلحقه إجحاف في هذا هل يجب عليه أن يعطيه مالك إذا كان الأب أخرق وهذا يحصل وناس ركبتهم ديون كثيرة يقول لك هذا الأب لا يتصرف في المال تصرفا حسنا أبدا يفسد في المال وكل مرة هات أعطني مال أعطني يقول أسد الديون طول حياتي أسد الديون طيب وبعدين إلى متى قال أنا تغربت وجئت من بلادي إلى هنا من أجل طلب المعيشة والآن لا أجد ما يكفيني أنا وزوجتي ركبتني الديون بالسبب تصرفات هذا الوالد قال هنا لا يجب عليك لا يجب فيمن يلحقه إجحاف على كل حال اللي يتعلق بموضوعنا هنا هو ما يتصل بشهادة الزور قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت طبعا الشرك بالله أعظم من شهادة الزور ربما يكون يقول الحقوق أيضا أعظم من شهادة الزور في بعض صوره فلماذا جلس ورددها لشدة خطرها مع كثرة تساهل الناس فيها وخفتها على كثير من النفوس الله تعالى أعلم لأن الإنسان قد لا يبالي بشهادة الزور في أمور لربما يعتقد أنها من الإحسان إلى الخلق والمساعدة لهم والتيسير عليهم ونحو ذلك يأتي إنسان يدخل المحكمة يقال هات شهود ما عنده أحد فيجد آخرين سلم عليهم عرفهم أو ما يعرفهم أو لا يعرفون القضية التي عنده يقول تعالوا اشهدوا معي وين راح أدور شهود تفضل سهلا تعال نشهد تشهدون يا جماعة نعم نشهد هذه شهادة زور قد يظن أن ما يقتطع بها حق أحد ولا يظلم أحد نحو ذلك وأحيانا قد يقومون معه حمية لتقرير مظلمة يعلمونها هذا أشنع وأشد ولهذا شهادة الزور تتفاوت أحيانا تكون على قضية حق يثبت لهذا الإنسان لا يحصل لغيره به ضرر كان يقولون مثلا نشهد له بأن فلان هي زوجته فلان هم لا يعرفون هذا نعم لكن من أجل صدار بعض الأوراق أو نحو ذلك قالوا من أجل لا يتعطل من أجل نعم ويعرفون أن هذا الإنسان لن يكذب وأنه وأحيانا قد يأخذ مالا من المال العام يشهدون أنه ما أخذ ما سبق أخذ أرض وأنه يستحق هذه الأرض أو منحة أو نحو ذلك يشهدون له شهدت زوري وفي أخذ مال عام وقد يكون في أخذ مال خاص يشهدون أن هذا السلعة أو هذه السيارة وهذا المال هو لفلان وليس لفلان فهذه أيضا شديدة الخطر عظيمة عظيمة الأثر فالشهود لا بد من عدالتهم ما الذي يقدح بالعدالة فعل الكبائر وهنا ذكر أكبر الكبائر ذكر هذه الثلاث وفي الحديث الآخر اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات وجاء في أحاديث أخرى أشياء أيضا ولهذا من أهل العلم تتبع هذه الأمور الكبائر مما ورد فيه التصريح بأنه من الكبائر أو من الموبقات أو من المهلكات أو جاء فيه الوعيد بالنار أو اللعن أو نحو ذلك ومن أهل العلم لم يتتبع هذا وإنما ضبطه بضابط كقول بعضهم بأن الكثيرة هي كل ذنب صرح الشارع فيه أنه كبير أو من الموبقات أو رتب عليه اللعن أو حد أو عقوبة معينة أو الوعيد بالنار قالوا هذه الكبيرة وما عداه فهو الصغائر وهذا أيضا لا يخلو من إشكال لأن بعض الذنوب لم يذكر ما ذكر و... وقد يكون أعظم من كثير مما ذكر يعني الآن لو أن أحدا وطأ المصحف هذا ما ورد فيه شيء فكيف يقال هذا ليس من كما ورد فيه لا وعيد ولا لعن ولا خاصة فمن قال بأن الإشراك بالله المقصود به الكفر قال هذا كفر فهو داخل فيه لو جاء هذا الإنسان وشتم الله وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر فبعضهم أدخله في قوله الإشراك بالله وهكذا الأشياء التي قد تكون أعظم مما ذكر. يعني الآن مثل الفرار من الزحف من السبع المبقات طيب لو أنه ما فر من الزحف لكنه صار يخبر الكفار عن مواقع المسلمين وعن أماكنهم وأسلحتهم وعن طريق ذهابهم ومجيئهم ورجوعهم والطرق التي يسلكونها والأماكن أسلحتهم وأماكن غفلتهم وعوراتهم وما إلى ذلك وأماكن ذراريهم وأماكن يدلهم على كل هذه الأشياء وين يجلسون وين يذهبون وين يختبئون وين هذا مثل الفرار من الزحف واحد رجف قلبه أثناء المعركة ولم تحتمل رجلاه ففر يريد النجاة بنفسه أخطر الثاني ومع ذلك ما ذكر ولهذا بعض أهل العلم قال أضاف إلى ما سبق قال أو ما كان يكافئها أو يزيد عليها يعني بحيث أنه يكاف أدناها أو يزيد عليها هذه الأشياء المذكورة واضح في أشياء يعني أحيانا تكون من أفعال الشياطين وما ذكرت هذا الزنا ذكر لكن لو أن أحدا ابتز امرأة ولعب في عقلها وخرجت معه مرة وأخذ منها صورا وهي عارية ثم بعدين نشرها في الانترنت اشتقلون فيها هذا هذا من الصغائر هذا هل هذا من الصغائر أو جلس يهددها تخرج كل يوم معه مع أصحابه يلعبون بجسمها ويتمتعون بها دون الزنا كل يوم وجلس هو يا أصحابه كل يوم تخرج عارية ترقص أمامهم في كل ليلة نقول هذا من الصغائر هذا من الكبائر واضح وإن لم يرد فيه نص أو وعيد خاص أو نحو ذلك فما كان يكافئها أو يزيد عليها فهو بلا شك ملحق بها والله تعالى أعلم فعلى كل حال شهادة العدول الشهود لابد لابد فيه من العدالة لكن ما مقدار العدالة؟ هل هي العدالة الشرعية التي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر مع ما يخل بالمروءة؟ إذا قلنا بهذا اشترطه بعض أهل العلم فمعن ذلك سترد شهادة عامة الخلق من المتدينين وغيرهم هذا مسبل وهذا حليق وهذا يدخن وهذا يغتاب الناس وهذا يكذب وهذا أكثر الخلق سترد شهادتهم هو على قضايا معينة أرض عقار وشراء وبيع قلنا ما أقبل شهادتك وين هالواحد اللي في البلد ستقبل شهادته هذا يحتاج أن يجلس عند المحكمة وبعدين ممكن يشهد شهادت زور أيضا كل من سيأتي إليه ويشرح له وضعه أرجوك حقوقي راحت سولنا خير ما في أحد تقبل شهادته في البلد إلا أنت ستضيع حقوقها لله اشهد لنا مشكلة فالشاهد أن لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ذلك هذه العدالة الشرعية ليست شرطا في الشهود لأن هذا يحصل من جرائه ضرر كثير ومعتبر بل من رضيها الناس في الشهادة فهو مقبول الناس هؤلاء ارتضوا فلان يشهد لهم حليق يشهد لهم في هذه القضية في هل جاب زملاء في العمل وهم من المسبلين من الحليقين لكن لا يعرف عنهم ما يقدح بصدقهم وبشيء معين غير هذه الأمور التي عمت بها البلوى فعندئذ تقبل شهادتهم، وبعض أهل العلم يفرق بين حال التحمل وحال الأداء يقول إذا أراد أن يشهد يبحث عن الناس اللي تتوفر فيهم العدالة إذا أمكن وأما حال الأداء فهو بالمتاح بالموجود ماذا يصنع قل اللي شاهدوا القضية هذول اللي كانوا موجودين في المكان وقد يكونوا من الناس اللي مقصرين جدا ونحو ذلك وعلى كل حال بما زال يكرروها حتى قلنا ليته سكت فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور أوسع من شهادة الزور قول الزور يدخل فيه قول الكفر والباطل والله عز وجل قال عن الذين يظاهرون قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا والكذب كله زور لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم هنا أنه لا يراد به كل كذب فالكذب أحيانا يكون في قضية لا تصل إلى أن تكون من الكبائر قول الزور وشهادة الزور فكأنه متعلق بالشهادة وتضيع الحقوق وما إلى ذلك من الدعاوى الباطلة نتوقف ولا نقرأ الحديث اللي بعده تعبتم؟ ه؟ طيب نقرأ. تفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى للدعاء دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه. نعم. هذا الحديث يتعلق بالدعوة واليمين والدعوة لغة الطلب. وفي الاصطلاح كما ذكرنا سابقا قلنا إيش أن أي يضيف الإنسان إلى نفسه شيئا على غيره سواء كان عينا مثل السيارة هذه لي أو منفعة كأن يقول أنا مستأجر من هذا البيت أو حقا حقا كأن يقول هذا الإنسان مثلا مثلا هذا فني، هذا حق يعتبر، و أو دينا يقول أقرضته عشرة آلاف أو نحو ذلك، فهذه هي الدعوة، وأما البيان فهي ما أبان عن الشيء وأظهره، هذا في الأصل كل ما أبان عن الشيء وأظهره فهو بينه، وما يض. يظهره الله على أيدي أنبيائه ورسله يقال له بينات وهي دلائل النبوة وكذلك أيضا هي في كل مقام بحسبه ففي باب القسامة مثلا كما سبق يأتي خمسون ويشهدون نعم فهذا في باب القسامة في اللقطة ما هي البينة قل له يقول هذه لي اللقطة نقول له صفها بالصفة التي تحددها وتميزها وتكشفها واضح اللقطة هذه عبارة عن عقد من الذهب صف هذا العقد فإذا جاء بالبينة فعندئذ يقبل ذلك منه وهذا بالنسبة للبينة يقول هنا صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة لكن اليمين على المدعى عليه اليمين عرفناها أنها تأكيد الشيء معظم عند الحالة بصيغة مخصوصة وهذه اليمين تكون مغلظة وتكون غير مغلظة والتغليف يكون تارة بالصيغة كان يقول له مثلا احلف قل والله العظيم الذي لا إله إلا هو الغالب الطالب المنتقم أن هذا الشيء كم بالصيغة في بلصيغة يخاف منها وتارة يكون بالهيئة كان يقول له قم احلف هم واقف وتارة طبعا وليس منه الحلف على المصحف وذكرت لكم في بعض المناسبات أن هذا لا يعرف عند المسلمين وأن أول ما كان من ذلك كان عن طريق أحد القضاة في اليمن أظن في القرن الخامس الهجري ويكون أيضا بالمكان مسجد الحرام مثلا بين الركن والمقام ويكون في غيره من المساجد عند المنبر فيحلف ويكون بالزمان بعد العصر أنه الأرجح في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة واضح هذا تغليظ اليمين وهذا يكون إذا طلبها المدعي وهذا يكون في الأشياء التي لها وشأن ما هو أي قضية وعلى كل حال اليمين تتوجه في كل حق للآدم أما حقوق الله عز وجل فلا تتوجه فيها اليمين لو جاء وقال هذا ما صلى العصر صليت ولا ما صليت صليت ما يحتاج نقول لا احلف لو قال بأن هذا الإنسان زنى تقل الله الزنا حرام وكذا هل نقول له احلف قال أنا ما زنيت هل نقول له احلف ما يحتاج نقول له احلف هذا حق لله هذا فلان أكل الربع شرب الخمر وأنكر وليس هناك لا بين حتى يقام عليه الحج هل نقول له احلف ما تتوجه هنا لأنه حق لله فلا يضيع على المخلوق شيء فحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والله يتولى عباده ولسنا مأمورين أن ننقر حتى نقيم عليه الحد أنكر الرجل انتهينا ما يحتاجنا كل إحلث لكن يتعلق بها حق مخلوق فهنا مسألة اللعان مثلا رجل هذه امرأة تلوث فراشه ولو لم يوجد اللعان لا بقي حقها هي فيما قدفها به فيوجلت فهو يريد أن يتخلص لسيما كان في حمل فماذا يصنع لا بد من هذا وهي حتى لا يقع عليها الحد لا يمكن أن تتنصل مما رماها به إلا بهذه هذه الشهادة فالشاهد أن هنا ما تكون في ما يكون من حقوق الله حز وجل وإنما تكون في حقوق الأدميين واستثنى أهل العلم منها أشياء وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك ما هي المستثنيات مثل مسألة النكاح لو ادعت امرأة أن فلان قد تزوجها من أجلا هي تريده أو وقال ما تزوجتها ما يحتاج نقول له احلف إنك ما تزوجت لأن الأصل عدم الزوجية الأصل ظاهر هنا ما يحتاج إلى حلف وهكذا ما يتعلق بالرق من حيث الأصل يعني مو بإنسان رقيق وقال هذا لي وهنا تأتي دعوة للمالك والمدعي وتجاحد لا لا لا إنسان حر وجاء إنسان وقال هذا ملك لي وهذاك يقول أنا حر فما نقول فما نقول احلف واضح وهكذا ما يتعلق بالنسب لو جاء وقال هذا ولدي واذا تقول أن لست بولد له ما نقول له احلف أنك منت ولده. مثل هذه الأمور الأصل أنه ليس بولده، وأنه لا يمت إليه بصلة ونسب وهكذا ما يتعلق بالطلاق لو ادعت أنه طلقها وقال لم أطلق هذه زوجتي فهل نقول له احلف أنك ما طلقتها؟ خلاص هو مؤتمن على هذا نعم وهكذا أيضا ما يتعلق بقذف لو واحد قال فلان قذف فلان قال ما قذفته أنا أقول احلف أنك ما قذفته لكن إذا جاء صاحب الحق طالب به وجاب شهود فعد إذن يكون هذا قد أتى بالبينة الشاهد هنا ما في بينة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن اليمين على المدعى عليه في رواية عند الترمذي من حديث ابن عمر البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وعند البيهق على من أنكر هذا من حيث الأصل أن البينة على المدعي واليمين على المنكر ف لكن هل هذا يكون في كل الحالات دائما نقول بين على المدعي واليمين على من أنكر من أهل العلم يقول أن اليمين في الخصومات تكون مع الطرف الأقوى وأخذوا هذا من جهة الاستقراء. قالوا نجمع بين النصوص. الآن في القسامه. من اللي يحلف اليمين؟ المدعي ولا المدعى عليه أولاً؟ تتوجه لمن؟ ها؟ من اللي يحلف؟ ال القسامه. المدعي. المدعي هو اللي يحلف. لاحظ. ما هو المدعى عليه؟ لكن تتوجه إليهم تنتقل فيما فهذه الآن توجهت القسامة قال لهم تحلفون النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق فالمدعي هو الذي توجهت إليه في القسامة لأن جانبه هو الأقوى لوجود اللوث و الآن لو كان معه شاهد وما معه شاهد آخر ماذا نقول له كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشاهد واليمين هم الدعي الآن قال عندي, عندي شاهد قل هات بيّنة ترى تكون بالشهود قال عندي شاهد واحد نقول و اليمين واضح فقوله صلى الله عليه وسلم هنا لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه الآن في هذه الصورة التي ذكرت في الحديث الجانب الأقوى ما هو؟ المدعى عليه لأن هذا بيده أنا الآن عندي هذا السيارة عندي هذا البيت بيتي ساكن فيه وجاء إنسان وادعى من الجانب الأقوى؟ أنا وله؟ أنا فأنا لي أحلف لأن الجانب الأقوى معي وذاك هو المدعي فصار لكن لو كان عنده شاهد فنقول الشاهد واليمين جانبه أقوى لوجود الشاهد واضح وهكذا الآن لو ادعى من غير بينه قال السيارة اللي عند فلان هي لي قلنا للمدعي عليه تقول قال ابدا ما هو صحيح ان تحلف ان ما هي له قال لا انا ما احلف على هذا وش نقول نقول نكال خلاص وهذا ياخذ السيارة ممكن نرد اليمين على المدعي هو لا يتضرر بردها عليه ونقول أنت متأكدا أن السيارة هذه لك احلف هذا الرجل قال أنا لا أحلف وشأن الله عندي أعظم من سيارة ومن واضح فنقول لذاك احلف فإن حلف حكمنا له واضح وإن حلف المدعى عليه وذاك ما عنده بينه فإنها قضية تنتهي واضح وهكذا أيضا لو أن المدعي نعم يحيط بالشيء والمدعى عليه لا يحيط به واضح الآن المدعي جاء لآل فلان الذين مات أبوهم قال أنا أطالب أبوكم بعشرة ألاف عشرة ألاف أنا أطالب قالوا ما لك شيء؟ وين البينة؟ قال ما عندي بينة. في عندك ورقة، في إثبات، في شهود. قال ما عندي شيء. هذه القضية بيني وبينه. اقترض مني هذا المبلغ؟ ما عندك شيء؟ ما عندنا لك شيء؟ كل من جاءنا سنعطيه؟ هات. إثبات يثبت هذا. قال لهم احلفوا. فإن حلفوا فليس له شيء. وإن أبو قالوا نحن لا نحلف. لأننا لا نعلم قد يكون اقترض منك لكن نحن لا نتعامل إلا باثباتات لو يعطى الناس بدعواهم لا ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه ونحن ما نستطيع نحلف في هذه الحال لأننا لا ندري ماذا صنع أبونا لحظ في هذه الحال ترد اليمين على المدعي هو عالم بهذا وأنه فعلا اقتراض وأنه أخلف إنه اقتراض منك ونعطيك. فإن قال لا أنا ما أخلف نقول مالك شيء. فردت اليمين. ولهذا بعض العامه يستغربون أحيانا في المحاكم يقول أنا المدعي أطلب مني القاضي إني أحكم إني إني أخلف نقول نعم أحيانا يحصل تجاحد يقول هذا الإنسان يقول نعم أنا أقر إن أخذت من عشرة آلاف لكنني لكنني دفعتها له. فالآن صار مدعي المدعى عليه أنا دفعتها له صار المدعي الأول يقول لا ما دفعها لي طيب احلف إنه ما دفعها لك صار الآن مدعى عليه فكثير من العام لا يفقه هذا ويقول القاضي ما يعرف كيف يطلب مني اليمين في أحوال تتوجه اليمين إلى, الى المدعي نعم وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل من أهل العلم يقول إن ذلك يرجع إلى نظر القاضي بحسب القرائن وما يقوم عنده من الأمور والدواعي. فيمكن أن يرجع اليمين إلى المدعي إلى إلى المدّعي. نعم. وعلى كل حال، لعل هذا يكفي فيما يتعلق بالدعوة وكذا. خرّتكم اليوم كثير كثير. لكن حتى ننتهي ننجز أنجز إن شاء الله. أي نعم. جزاك الله. لعنة اترك الاسيرة في المرة الجاية شاء الله. صلى الله عليه و سلم و سماه